حج البيت من استطاع إليه سبيلا أخوتي الله سبحانه وتعالى جل جلاله فرض الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام وأمة محمد إلى يوم القيامة فالجباعة الصلاة مع الإنسان المسلم يئيل الموت. الصلاة مع الإنسان المسلم يئيل الموت. يعني اي صوت نفس هاك الإنسان المسلم بيصلي. هاك الإنسان المسلم الصلاة تقول معه. جربوا تجربة. كلمة الشهادية للشاهد نقلي خلص الهجم في العمر نقلي الزكاة لكان زكي من السنة لنقلي في عطيم الزكاة كان ثم رمضان من السنة لنقلي لكارتها لي يصوم شهر رمضان أما الصلاة خلاها مع الإنسان المسلم إيه لسونها فكليس كنجي الانسان المؤمن المحمدي في هذه الدنيا الفانية محتاج لتربية بيه. تربية معنوية تربية انسانية تربية الهية تربية قرآنية تربية محمدية عليه الصلاة والسلام هالصلاة داء روحي وإن المؤمن المسلم وإستهى الإنسان المؤمن المسلم قلوا شباعة يكوني أدي صلاةه في النهارية خمس فرات أشوانين صلاة الظهر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وخصوص الوقت أديها في وكل انسان يسعى للانضباط مع الله سبحانه وتعالى جل جلاله بندب السفر نمقولها كل انسان المؤمن المحمدي وقت يروح لحضور الله في النهاريه خمسه فلات في طمئ صحبه مع الله يحمد الله يشكر الله يرفع لله يسجد لله يطلب من الله صرح له وتعالى جنة سلاله في الرعية قمت فراغ أخوان الصلاة فرض عين على كل مسلم حر عاقلا باردا اللهم السلام الصلاة فضي على كل مسلم خر عاقل بالغ. يعني اشفر? مرضعين على كل مسلم خر عاقل بالغ. فضي على حقل المسلم الخر يعني موكولة. احمد الله واسلم جاء الاسلام. هيا من كولتية. موت يقول ان لله سبحانه وتعالى. عاقم لأيكم معظم لأيكم مجنون. بالغ كل بلغ في يعني يعرف الشيء من الزين يعرف القناة من المليئة. هاكي الانسان الله تنفرض عليه القناة فرض عين معناة العين ندمت يعني هو يخليه. اما دال احد مجدق يخلم بدال احد. قول أبلير في يعطيه وكالة في الحج يعطيه وكالة في الزكاة يعطيه وكالة أما في الصلاة. تقوم صلّم بدل أبوي قول يا تصلّم بدل عمي قول يا أنت تصلي صلاة نفسك بنفسك إيه رسول نفس الصلاة تكون معك يا مؤمن يا محمدي. إخوة جاتي يا صلي أنا موتك تصلي قائر. تصلي قاعد. موقف تسلقاع صلي على جنب اليمين يعني على خاصرتك اليمين موقف على خصرك اليمين صلي على خصرك الشمال صلي على ظهرك صلي على ظهرك خلي عينيك صلي بقلبك حتى وحتى الى بلاطك ابدا تصلي يا تركي تجيب كلام الله سبحانه وتعالى جل دل جلاله و ما لا اله الا الله أحمد هو جلال مريض ولا عريض ولا يغشلي السير الصبح صوت فوجه مدينا من سعى عشر صلاة ما بي السير الظهر صلاة ما بي السير العسر صلاة ما السير المهر صلاة ما بي مومي سنو ليش موت قاني قربان ايه والله طارق قاني خرجاتي ليش الله سبحانه وتعالى السيح عليك في بس باسمه فالجال. ما فجل فلا حجل فسنسجل. محمد قال قرآن قال لا اله الا الله. محمد رسول الله قال. لازم قد يقدامك محشر. لازم قد يقدامك محشر. وقبل المحشر قدامي قدامك قبر. قدامي قدامي كفن قدامي قدامي كثير قدامي قدامي نعش قدامي قدامي تعب طراب كيف ثي فتالي قربان هاي كخيل لنا يا أمة لا يصنع مال ولا بنون إلا من أقر الله بقلب السليم فكذيش مثي قربان ليش هو جاي يكون يجيب شاغري شيء من أحد طلعا أشهر تروح كثيري تقصير في قربين من وتروح لعنده كيف سوالي شاغري من القضاك طوراك من مكان لا حول ولا قوتا إلا بالله أحمد دير بالك مدر ولا جاسم طلعا عطف القبر ما في بربا نسمع القبر مابي. دير بالك على روحك لماذا هو يقدم يسيرك انا احب السلام اما موصل اما تعرف اش وليس. صنوا للبخانة. صنوا الزوان دي بخانة. اش يقول بان? احمد يقول والله موصل بل قلبي مظيفي. لا حول ولا قوة الا بالله. العليل العظيم دي مثل قلب, قلب حتى لا حفظة ولا قوة الا بالله العليل العظيم. قل ينضغ. ينضغ بلا إله إلا الله وعمره صلى ينظف القران محمد, رسول الله. ينضغ ينضغ محمد. بصلاة على ما ما, ما انا بذكر الله. يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاتلون. هكذا بالأمانة اولاك لا تلهيك عن الصلاة. ذكر الله اجلس اخبر ذكر الصلاة القربة. اشد قلب الصلاة الحمد لله رب العالمين. سبحان سبحان ربي يا لأحدى اهدى اقتراف المستقيم الله اكبر سمع الله لمن حمد وربنا لك الحمد كلها جل جلال كلها ذكر كلها ايمان اللهم لا تحرمنا من الصلاة يا ربي لا تحرمنا بلا صلاة يا ربي اتحرمنا بلا بنا بلا صلاة ولا اكلنا بالصلاه وخطنا بالصلاه الصلاه الصلاه اكتر والله والله قل اجتماع اطيب من ان الله شباك وغيره الفان غير بربي مو هيك حضرات حضرات علان قولي فساتي شو لا حول الا بالله العلي مؤكد حلفان إلا بالله من حلف بغير الله فقد تصل أو أشرك ولله أصبعه الحسنى فادعوه بها والله والله هاكي المسلم وسيكون بدأ سلاح حياة السفرية المسلم وسيكون بدأ سلاح تعطي حياة مباشرة المسلم وسيكون بدأ سلاح حياة سهيرة المسلم واحد يكون في فرق السماء. حياته ما في يطعني. ما في يطع. خلي كله اولاد. خلي كله اعرضات. خلي كله اراضي. خلي كله افرق خلي كله قريب تنفيان. خلي كله خلي خلي خلي خلي خلي. خلي. الله بصلاة ما فيه. حياة صفر. حياته يوم. حياة ليش الله ما عنده يعني انسان المسلم كان بلق الله صادق. حياة لا حول ولا قوة الا بالله العظيم والعظيم. مسلمة كثيرة. اطرح لصلاة الصباح. في المحلة ثافتي في ما الناس انا بنفسي يا شفية. حيراني يا شفية انا جات لي عن عين ربيعي. الجنزية الضوارة التجهيئة وأين اللي قال لا إذا الله محمد رسول الله الرسول تروح لصلاة قبل الجامعة فيه أربع خلف سياسيئة وفيه سياسيئة ولبنر نتوارد مرتاحة وكل شيء يكون يجي على الجامعة موحدة قلها لا إذا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإمال أمني وإمال قطعا شنوية نوات قلبي والسنوية لذاتنا لذاتنا يعني معذران ما يسوينا بطلنا يعني المعذر وصل موصل لخوجاتي أسنية إسان مات خوجاتي نوستعفدات مئتين مليون دينات عن مات إسان تيسي خوجاتي نتفتت على أبو جهل وأبو إلى الساعة سلطين ويسجد السفنة إسا عزلها إسان رفاه في على سبيسة ويأرض. وفصيف لحد قلب. لا حول ولا قوة الا بالله العليم العظيم. ويحالم الزويل. ويحالم الزويل يا رب هول علينا. يا رب الاسحم لنا بالصلاة. بحرمة الصلاة. وبحرمة احسن صراحة المستقيم. صلوا فلما الصلاة اتشاف رازنا. صلوا فلما اي حاله وقال. النبي تلك الصلاة لا حاجة. ان ابو بكر صلى الله عليه وسلم ايمان عمر صلى الله عليه حاجه ثلاث محمد المصطفى عليه الصلاه والسلام غير الصلوات المفروضه لكي يصلي حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام عليه ترى روايات في الليل صلاه الليل حوالي 20 ركعه يصلي محمد عليه والسلام حوالي الميزرك عقرب ركبه كأسوفون اتبعه كأسوف خداياته كأسوف. قالوا يا رسول الله. ليش انك تبع روحك؟ الله تنهبر ثمت ما تقدم منه وما تأخر. اشأل حبيبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال مؤترين تكون عبد شكور لله سبحانه وتعالى. جل جلاله وعلى شأله. لكي فاطل صلئ ان تبقع دنوب اشمل كما يستعني انا. اصلت على الآية الكريمة. الله في الكربل. الله يتفضل. رغم جل جلاله يتفضل. وقت كلام الله يخلق هالشيء دغير. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصليين الذين هم. ساهون على صلاتهم على قرار البيت الله سبحانه وتعالى اي فالويل لهو صلى اللهم قطع الفت برحمه يصلي قوم ويصلي الظهر في صند العصر ويصلي المغرب وفي يد صلي على بعضا الاكل تبلش فيها نوويت صوره نوويت الظهر ونويت عصر ونويت مغرب ونويت عشاء هل بك فلكنك تضيعوا عشرين ثلاثة قالت هاو فيك جيبوا فاني طب يزيلوا عشرة لا الهة انا الله محمد رسول الله انا الله عليه وعلى صلاته ان بدار الفاتحة يقرأ التحيات قلت صلاة لا حول ولا قوة الى بالله العلي العظيم نعرفه جابي صليتوه انقبه ها خوجاتك الله تروح وتسأل خوجاتك. فأين آية يكتب تصري كل مع بعض الناس. اتحب الله يكون لك فترون وفالنهارية يقول لك تدفل عندي بيت سفر. فتعطيني انضع خمس سفرات. اتحب الله فوجاتي. ما تتعين بتاعها. قبل خمس سكايق. تتسكر على بات. فترون يستغل عين في عندي. اكبر من الله فيه فترون. اكبر من الله فيه فترون. أكبر من الله في خالق كله سلارة وعلى شعره أمان الله أصلى أصلى لا حول ولا في البيت يعشق فيه واحد يصلي ها كل يكون يعشق الأول بدر سايل يعشق يفضل يصلي ليش برضه ما يصلي عينك كل عشيقك تصل هل يمكنه سبحان الله عيش الغسل يا أبو أشكل فتر كن راح تور في الفتر قيل الزاعة على جيله وميزه كتجاك الفتر لا تقعدوا من السلام وي حالة من الزويل وي حالة من الزويل طالا لينا قربان بعد السنة ما فتر هاي على وصنة ما صيدة كثيرة بعض تكرس ليه ايي وهو فظع سبحان الله ليش يتعرف بعض. على غير شيء تعرف فضاع على التخليق دلكترون انه الخطوط كلها تتعدل وعلى جينوميو كانت تتعدل لا <تصفيق> ليه يا ابو حسين لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مصيبه كبيره ها كاشكر دي مصيبات لا والله النبي عليه الصلاة والسلام اشكرك الصلاة كرة عيني. الصلاة حضوري. الصلاة لو عيني. روحي في ذات يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا محمد. قال له قربة الصلاة له ويل. الويل اشهي وهلاك المفسرين فغيره وحقه قالوا الويل ويل في جهنم، ويل. يكون الحمسة جميلة بلية كلها في, في ما. الصلاة تعطي إيمان، الصلاة تعطي خضور، الصلاة تعطي ذكر، الصلاة تعطي صفار، الصلاة تعطي أسبد، الصلاة تعطي حرية، أشتدري صلاة الدوار، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام الذي عليه الصلاة والسلام سأصلي في صعبه هو في السجود جاء أبو جهل. نعمل الله عليك يا أبو جهل. قلوا نعمل الله على كل أبو جهل إيه يوم القيامة. هو جاكي في بأبو جهل. ليجي أبو جهل. ليجي قالت الله رسول الله أبو جهل. من لي يكون يكون. النبي في السجود جاء هذا الأبو جهل. قال الله. ركب على ظهر النبي محشوم للنبيات. وعلى ربته ينفيذ كيف كم المرحمة الشك المرحمة على اثناق النبي عليه الثلاث والسلام. النبي في السجود يقول سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى وهذا الشك. النبي عليه الصلاة والسلام جافي الفطر. قالوا نقولنا الفرق ما هي تبكي جاء ابو بكر السديد رضي الله عنه هو للفاطمة واحد يا سيد رسول الله. ابو بكر قلت لي هو ابن فاطمة. هذا الخنذير. لعلك اللهم يعبع جهل. قلت قلت ابو جهل. يجي كاشي الله فرغم انتقل للنبي عليه الصلاة والسلام. ابو بكر قال اتقتل هنا لن الله. الفاطمة تبكي. قال يا بنتي لا يا ابنتي لا تبكي. ابو جهل قال والله لا تصلي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الله كل قفي دمى تاوي يا ابو شهل. تفجع عنك تحصل ولا انا كنت موعظتك الدين على نفسي محمد مسلم انت احد